Alhamdulillahi, rabbi lalameen Ar-rahmāni, ar-rahmīm Mālik yūm ddīn Iyaka nābud, waiyaka nes ta'in Iydinu أعطل الذين أنامت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين آمين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعنى وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا, لكان خيرا لهم منهم لا ينصرون ظلمت عليهم الذننه اينما ثقفوا الا بحب من الله ان بحب من الله وحب من الناس وباء